الحمد لله رب العالمين وأصلم, وأصلم وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. يقول الله تعالى سل بني إسرائيل كم آتناه من آية بينه، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد وعقاب سل بما نسأل والخطاب إما للرسول صلى الله عليه وعلى وعلى عليه وسلم وإما لكل من من يصح وتوجه الخطاب إليه من من البشر، وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهم أبناء العم للعرب، وقد زعَث الله فيهم أنبياء، وجعل فيهم ملوكا، وآتاهم ما لم يأتي أحد من العالمين، وآتى وآتاهم الآيات البيينات التي يؤمن عالمتها البشر. ما تقوم ما تقوم بالحجة عليهم ولهذا قال سأل بني إسرائيل كم آتناهم وكم هم للتكثير كم آتناهم من آية بينا من التوراة وغيرها قال الله تعالى ولقد آل موسى تسعى آيات بينات فاسأل بني إسرائيل يرجعهم وقال بينا أي ظاهرة ظاهرة الدلالة ألا ما جعلت له فهل آمنوا أو كفروا يقول الله عز وجل ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله جديد العقاب وهذا إشارة إلى أنهم بدلوا نعمة الله عز وجل ولقد بدلوها حقا فإنهم كانوا يعلمون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوبه وكانوا من قبل بيتته يستفتحون على الذين كفروا أن يستنصرون بمحمد على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقد, وقد كان يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم تماما وقد كانوا يجدونه أي محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لأمرهم بالمعروف وينهاهم عن منكر ويحل, ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويرم عنهم إسهم والأغلال التي كانت عليهم عرفوا حقا وبشر به آخر أنبياء عيسى عليه الصلاة والسلام فقال يا بني الصعيدة إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاء هذا الرسول الذي الذي بشر به عيسى فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا صح مبين وقد هدر الله تعالى بني إسرائيل الذين بدلوا نعمة الله كفرا لأنه تعالى شديد الرقاب أي شديد المعاقبة والمؤاخدة على الدم وهذا من أبلغ التحديد في الآية الكريمة من الفوائد والحكم تحدي بني إسرائيل الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بل كذبوا رسلهم أيضا فكان يقتلون عن بها بغير حق ويقتلون الذين أمرون بالقصة من الناس من العلماء وغيرهم ومن فوائدها هواهكامها بيان عتو بني السعيد وغلطتهم وخيانتهم وتبديلهم نعمة الله كفرا ومن فائد الآية الكريمة واعكامها أن الآيات التي يجعلها الله تعالى على وجه الأنبياء آيات بينة لا إشكال فيها لأن الآيات البينة هي التي تنقطع بها الحجة وتبين بها المحجة فآيات الله تعالى بينة ظاهرة واضحة ومن فائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن الشرائع والدين من أكبر النعم لقوله ومن يبدل نمة الله من بعد ما جاءته وهو قال بالأول كم آثينهم من آية بينة ولا شك أن الشرائع التي شرعها الله عز وجل لعباده على أيدي رسله من أكبر النعم بل هي أكبر النعم على الخلق لأن بالتمسك بها سعادة الدنيا والآخرة والفلاح في الدنيا والآخرة ومن فائز العكامها الإشارة إلى أن بني إسرائيل قد أوث من العيات ما تقوم به حجة عليهم فقيل كم آثيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بل ما جات فإن الله شديد العقاب ومن ثوائد الآيات وأحكامها تحذير من بدل نعمة الله الكفرا بقوله فإن الله شديد العقاب والعقاب يعني المؤاخرة وسمية المؤاخرة عقابا لأنها تعاقب العمل وتكاثرهم ثم قال رفع زوجين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمن والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بعير حساب زوجين للذين كفروا الحياة الدنيا أي خسنت لهم وذلك بما يطيش الشيطان في قلوبهم وما تهوهم فوسهم فهم من منغمسون في الدنيا لأنها زمنت لهم فلا يرون غيرها مثلها ولا خيرا منها ويصخرون من الذين آمنوا يعني يتخذونهم سخية حيث إن المؤمنين لا يبالون في الدنيا ولا يهتمون بها واتخذوها وسيلة للآخرة فهؤلاء يصخرون, يصخرون منهم يقول هؤلاء يقول هؤلاء متخلفون هؤلاء لم يذوقوا نعيم الدنيا لم يصلوا إلى ترافها وما أشبه ذلك ولكن هذا هذه السخية سيعقبها سفور وخذلان وذل ولهذا قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة لأن الذين اتقوا يكون في أعلى ألديين في جنة النعيم هؤلاء في أسفل السافرين قال الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة وأكبر درجات وأكبر تفريلات وقال الله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا وابحكون وإذا مروا بهم ترامزوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أسروا عليهم حافرين فاليوم يعني يوم قيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون وفرق بين ضحك المجرمين من المؤمنين في الدنيا وبين ضحك المؤمنين من الكفار في الآخرة لأن ضحك الكفار من المؤمنين في الدنيا يعقبه الحزن الدائم والكآبه الحسرة وأما ضحك مميين كفار مطيما فلا يقبه شيء شيء من كدر والحزن بل هم يضحكون منهم كما ضحكوا منه كما ضحك هؤلاء الكفار منهم في الدنيا جزاء مفارق يقول الله عزوجل والله يرزق من يشاء بعيد حساب أي يعطي فزقا وهو العطاء من يشاء بعيد حساب بل يعطيه جل وعلا بكثرة وعزارة وقد لمن الله تعالى أسباب الرزق المعنوية والحسية فقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وهذا سبب معنوي وهو تقوى الله عز وجل وقال جل وعلا فإذا قذت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وهذا سبب حسي للرزق أن يعمل الإنسان ويتجر ويكتسب وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وهذا أيضا سبب للحرف والحشي شغية ذلك مما يكتسبه الإنسان من الأرض وقوله والله يرزق من يشاء قيد رزقه تعالى بالنشيئة ليتبين أن الإنسان قد يفعل أسلاب الرزق ولكن لا يرزق ينع الله تعالى من الرزق لحكمة عظيمة بابرة فإن من عباد الله من إذا رزقه الله تعالى وأغناه أفسده العنى ومنه من إذا قدر الله عليه رزقه أفسده فقط فالله جل وعلا بحكمته ورحمته بالمؤمن يختار له سبحانه وتعالى أكمل حالات سواء كانت في كثة المال أو في المال والله يرزق من يشاء بغير حساب نسأل الله تعالى أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا ينفعنا في ديننا ودنيانا وأيها بنا منه رحمة إنه هو الوهاب وإلى حلقة قادمة إن شاء الله بسم عليكم وبسم الله وبركاته